يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يشعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم, وبأيمانهم بسراكم يوم جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقولون وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهر وأوتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغرت بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ما أوعكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأۡل لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكثرون كالذين أُوتوا الكتاب من قبر فقائ فقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ ثَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِينَ أَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَمَن يُقَضِّفُ لَهُمْ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَدْرٌ كَرِيم